قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ لَن يَصِلُ إِلَيْنَا قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ منكم أحد إلا امرأتك فأسر بأهلك بفطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح انما موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب اليس الصبح بقريب